هوس ده بقى زي الترميشه العلاقه بين العائل والطفيلي هوس باراسايت ريدي شمس ركزتوا معايا راجل قال لك في محاضره ان الهوس استابلتي از ذا انفلوونس اوف بار الكلام ده معناه قابلية استقبال العائل لمرض تعتمد على. عشان ناعية قابلية استقبال العائل لمرض تعتمد على. عشان العائل يدخل جسمه ميكروب لازم يتوفر ثلاث حاجات رقم واحد لازم العائل ده يكون عايش في بيئه مناسبة لتواجد هذا الميكروب. يعني الامريكان علمهم عجلهم في <سيقس> بيئه لان البيئه اللي هم عايشين فيها مبيهاش حشره سي سي بلا لازم العائل ده يكون عايش في بيئه فيها ميكرو لازم العائل الريائي ده يكون له انيونتي بص الراجل بقى بيربط الدنيا ازاي قال لأ مش في الدور عوامل عوام عشان العقل يستقبل المرض حلو الكلام طيب مع البيئه دي اللي هي ريزرفوار مظبوط ده الميكروبونيز ده اللي هو الاجent وناقص المناعة ده اللي هو الهوز قالك لما هو نفس التلاتة دول هم التلاتة بتوع الابديميولوجيكال سايكل او عملية راضهم اللي هو الهوز الاجent عند الاسرقوار يبقى لو لوكالك في الامتحان بص بقى ربط كلام ببعضه ايه الالاقة بين الهوستستابلتي قابلية استقرار العائل المرض وعمليه العدوى لازم تثبت له ان دي هي هي دي العائل عشان يستقبل المرض لازم توفر ثلاث حاجات دول وهم الثلاث حاجات دول هم نفس مثلث العدوى نقرا الباراجراف الاولاني ركز ان اقرا سريع بوست باراسايت ريليشن شيب العلاقه بين العائل والطفيلي انا في صفحه 15 دينا دايناميك طبعا مش ستاتيك مش ستاتيك دينا دايناميك يعني لازم الهوست يروح للايجنت او الايجنت يروح للهوست واحد يروح للتاني وانا مقربها تواجه الثاني اتزا ديناميك مش استدق ايزوليشن او فاكتور ريزبونس ابو فار فور فاينال ديوسيشن او فريليشن از امبوسيبول اترجمنا مقدة احد العواني المسؤولة عن العلاقة النهائية مستحيل مش فاهم يعني مقدة احد العوامل المسؤولة عن العلاقة النهائية مستحيل قصده ان المثلث مصبت ما ينفعش يقصد يعني أي واحد من الثلاثة دول في الريليشن مستحيل يتشاهد لأنه لو فكرت اي أي واحد من الثلاثة العملية مش مش هتنى جميل إده جاي القراء فاكتور ويتش افكت تزا فينا الأول قام هوست ام او هست برازية ريليشن على كلمة أول كام. العوامل اللي بتاثر على النتيجة النهائية للعلاقة تترمين النتيجة النهائية للعلاقة من العالم الكبير دي ممكن انسان يفضل هيلسي او يبقى عنده ديسيس اللي جاي اجزاءه هو اللي عالصفوره هو الصستابيلتي زي مريم استقبال العائل لمرض تعتمد على عشان العائل يستقبل مكروب ده يعتمد عليه واحد الانفايرومنت اصله ان لازم العائل يتواجد في نفس البيئه اللي فيها المكروب والبيئه دي اللي هي الريستيفور اثنين الايشه لازم العائل يكون عايش في مكان المكروبة موجود في ثلاثة نقص المناعة defense defense اللي هو غص غيره بقى انا كده بيبخطي اليد الناحية التانية explain غص stability is influenced by بدل ما قول الثلاثة دول هقول قابلية استقبال العائلة اللي مالت تعتمد على مسلس العائلة explain عشان أجاوب على السؤال ده السؤال ده مش بيجاوب هكتب الثلاث عوامل اللي عايزك الشمال ورسم المثلث لازم عشان اجاوب على السؤال اللي بخط الايد لازم اكتب التلات عوامل اللي على الشمال وارسم المثلث اللي جاي يترع The end result of infection النتيجه النهائيه للعدوى 100 في لما واحد يتعادى ممكن يحصل له ايه عد معايا واحد يخف تماما ريكفري اثنين يحصل له اعاقه ديسبيليتي شكله يتغير ديستفيجريشن زي الجذام السنه اللي فاتت بيغير الشكل او يفضل هيلسي مفيش اي مشكله طيب اديني امثله انت بتقولي الانسان لما يجيله جرو ممكن يموت ممكن يفضل هيلسي ممكن يحصل له اعاقه صح كده اديني امثله بقى على الكلام ده واحد البال كومون كورت. البال ده سيلف ليميتد اصله بيخف لوحده وسكومبر ريكفري مفيش منه اي مشكله اثنين بوكس الجدر المائي مش الجدر العاديه مش الجدر العاديه قالوا قدر المائي ووز وان كان في احد الايام جربني فيه المرض مرعب ليه بيقول ووز وان دي لانه انتهى من مصر خالص سنة ستة 76 نهائي عاش موجود. مش قدر العادي قدر المائي ليه قالك لانه بيعمل مرض ومرد ركز كده مرض بالبي يعني مرض خطير مرت بالتي يعني موت مرض مرض خطير، مرض. مرض. ادي بعد كده. بقول لك some small cases of untreated group estrict. حالات group estrict اللي ما بتتعليكش. بص كده تاني ترمي تاني جروب estrict دي كان اسمها كده سنه تانيه يلا بسرعه اكتب. حالات group estrict. بجيحصل لها ايه? لو وقت الباكرية. الورقة الوحيدة اللي كانت ايه? الترم التاني السنة اللي فاتت. كنت معصومه نص نص ما كنت فيه روماتيك فيبر ونص ما فيه اكيد بوريون افرايدس انتبهي كده ورا واحدة كده صغير اهو ياه يعمل ايه يا روماتيك فيبر يعني افرايدس بعد كده قل لك لاحظ المرابعات اللي تحت دي لاحظ الفرق بين التيبي والنيسوس والريبس لاحظ الفرق ايه انزيل بيلس بنسبة الان ابيرانت كيسس الان ابيرانت يعني بدون اعراض اهو الحالات المودرات أو الحالات السبية وعملت مربعات. قال لك المربع المربعات الصهيرة. المربع لبيض الفاضي ده قال لك ده, ده ايه؟ لكن دي حالات يعني آس سمتماتي. بعد كده المنطق مية اللي بعدها مودرات اللي بعدها سبير والسواء خالص ده مرض كميرا الكلام ده هيتحفز على فكرة. ها بصد مثلا اول مثال مكتوب عليه تيوبر كيلوزيز معظم المستطيل ابيض فاتح اربط طفوق مع المربعات الصغيرة ابيض فاتح يبقى معظم حالات الفيوبر كلوزيس قالك تبقى عالشمالة اهي ايه بقى؟ ينبيرها ما بيبقش عليها اعراض خش على الوراق الميسلس اعلى حته الام ام يعني مرض مودري قلتها لك قبل كده الحظ ولا هي هبلة ولا هي بتمول. هي مرض وسط بعد كده غيرس السعار بيموت والسيرمس كله زوائد اهو لانه فيته بسيت طيب نبدا بقى في الشقره الجديده الاربع ورقات الجاي دول هم اهم اربع ورقات قبل الشتاء واكثر اربع ورقات يجي عليهم اسئله قبل الشتاء ايه معنى عقد باسلوب طارق الدمر هنشرح مناعره باسلوب الدكتور طه ركز معايا كده اي مسال هيتقال في الاربع ورقات دول من غير ما اقولك ولو حاجة عليها سبع امثله يبقى سبعة وسب تماماً لان المسال اللي مش هتذكره هو اللي هيجبه لك فهمش بيعوا في طيب بص لسي. احنا عارفين من سنة تانية ترمي تاني ان المناعة نوعين اما لا تتغير بتغير المكروه non specific بتتعامل مع كل الميكروبات بنفس الطريقة زي الجلد وفي مناعة specific تتغير بتغير المقروب المناعة non-specific عنوين بس زي الجلد زي التيرز زي الصلايبة زي نقص البي اتش بالشي اي دي وعند الستات في الباجينا، اهو حضيه الباجينا بتحميها من بعض الامراض وزي الفجو صايد كفاكر من الترميزات عشان الفجو صايد سكند لاين والسكند لاين نام بس. طيب في بقى مناعه سباسبيك يعني تتغير بتغير المكرونه دي يطلع منها سهمين المناعه اللي سباسبيك حاجه من اثنين يا ناتشورال يا ارتفاشيه المستض... المربع الصغير اللي مش مكتوب فيه حاجه ده للكيل ده شويه طيب المناعه اللي سبيسيبك ناتشورال هي ارتفشال والناتشورال حاجه من اتنين يا بسب يا اكتب كلام سنه تانيه افكرك بكلام سنه تانيه ناتشورال يعني مناعه من عند ربنا صح كده بسب بسب يعني ايه مناعه بسب يعني يدخل جسمك انتيبودي مباشر على طول امال ايه معنى اكتب مناعه اكتب يعني دخل جسمك أنتجين. مايكرو اورجانيزم وجس ستيموليتد واطلع الكلام مناعه من عند ربنا لا انا اللي اعملها دخل جسمي انتيبودي جاهز بس اتاخل جسم مكروه وكسم اكتب اكتب وطلع عندي بادي يبقى مناعة اكتب مركع الموطنة النتشر النوعية يا بذب يا اكتب النتشر الفاسب عليه مثالية فالراحة كده نتشر من عند ربنا بس دخل جسم ايه انتي بادي مباشر مش انتجر انتي بادي مباشر قال لك عندنا احتمالين الاي جي جي فيا بلاسينتا زي أما الأم تدي للجرين أنتي بادي عفل المشيمة المشيمة هي حاجة ناتشورال اديت له أنتي بادي جاهز. يبقى بسر المثال الثاني على الناتشورال بسر ال-I-G-A وده موجود انكلستروم الكلستروم اللي هو أول قطرات اللبن بعد الولادة يعني مش بتكلم على الرضاعة عموما أنا بتكلم على أول قطرات لبن بتنزل من الست بعد الولادة طيب يبقى لانا ما اتكلم في رضاعة واتكلم في مجيمة يبقى دي حاجة ناتشيرال ايه والأمة بتدري ابنها انتي بادي جاهز يبقى ناتشرال بس وفي الحالتين تيه الانتي بادي بيستمر في دم العيل من ست شهور لوان نير يبقى الانتي بادي ده لون تير ولا تيمبيرو ديه تيمبيرو <تصفيق> محقق هيبعد شبابي اختبئ مظبوط طيب اما المناعة الناتشرال اكتر الناتشورال اكتر بيطلع منها عنوانين يا اما عنوان اسمه مانفست اي ديزيز يا اما عنوان اسمه انفكشن اممونيتي ودلعها برزستن انفكشن طيب هنقرا الاول اللي خلصتوها عليه نشرح الاتنين دول بسيف انتي بودي جايز اكتيف دخل اسمك اكتشن وجسم استممريت وطلع عندي وقت نشوي المناع اقصى الشمال نامس باسبك انا عايز العناوين السودا بس اقصى الشمال عايز العناوين السودا بس اهو النامس باسبك ده سكان الميكوزا انزل التيرز اللي مش عن طاهم التيرز السلايبا نقص البي اتش رقم اربعة عايز بيها كلمة فاجوسايد اللي قلته بس انا خدت الخمس كلمة لها السقور روح يمين دي بقى ملاحة كتب لك في نص الصفحة من فوق ان الاسباسيفك دي يا يا ارتفشل اكثر يمين فيها عمود صغير كده مكتوبة عليه ارتفشل صح؟ صح؟ طيب شرح الصفحة الجايه طيب خلينا في الناتشيرل طلع سهمين من كلمة ناتشيرل ساهمين عاملها على الصبورة البسف باسب وساهمل ايه؟ لاكتر هاد الناتشيرل باسب الناتشيرل باسب واحد ترانس بلاسينتا by message of IgG from mother two fetuses الأم هتدي لكانينة عبر المشيمة الجسم المضاد من النوع G in last intrauterine weeks بآخر أسابيع الحال طيب بس الآن دي بالي له التمبلوري مؤرقب فيت وهيحتفي في خلال ست شهور عشان كده هو مؤرقب النوع الثاني ماثر زمالي فقالي لبا من الأم الكولاستران الكولاستران تكام حرفين هو لبا من السلسون هو اول قطرات اللبن بعد الولاده قالك اول قطرات اللبن بعد الولاده غنيه بالاي جي اي انتي بودي فتح 교수 قال لك خد بالك ان البريست لبن الرضاعه العادي سهم لتحت انتي بودي عايز اقول لك ان لبن الرضاعه العادي كميه الانتي بودي تبقى ايه قليله اما الكولستروم اللبن ده بيبقى فيه مقدار الانتي ايه عالي واكتب لي برده ان هو هيختفي بعد من ست شهور لواني الاثنين ماشي عليهم الكلام طيب حاجة تانية احنا دلوقتي بنقول ان المناعة نوعية يعني اوان سباسيبك سباسيبك والنسباسيبك سباسيبك سباسيبك طيب والنسباسيبك يعني اكتب هنتقبل اكتب مانت استاديسيس او انفكشن اميونيتي مانت استاديسيس يعني الماناعة سعاد المرض طيب استنى دي استنى عليها شويه بالراحه كده لما انسان هو صغير يجيله حاصفه وبعدين يكتسب مناعه هو كده عالي مش المرض ده حاجه من عند ربنا يبقى هو اكتسب مناعه ايه ناتشورال ايه هو داخل جسمه حاصفه حاصفه يعني داخل جسمه انتشر والجسم دورع يبقى ناتشورال اكتر يبقى يعني ايه ماني في المناعة بعد المرض فكر فيها مناعة بعد المرض دي حاجه طبيعيه ناتشورال وفي المرض بيخش جسم مكروب وكسم يطلع عندي بطي اذا ناتشورال اكتب ويقول لك درجة المناعة بعد المرض تتاعت مش كل الامراض بتدي نفس الدرجة من المناعة ازاي في مرض يديك مناعة أبسوليون عرف يعني Absolute Immunity يعني مناعه مية في المية شكل موخد طالما مرض يجيلي مناعه مية في المية يبقى نسبة الريئة تساوي 0 ولا اي حاجة مرض لا يقرر في امراض بتدي مناعه Absolute مطلقة مية في المية المثال الوحيد على المرض الذي لا يقرر في العمر هو الحمى الصفراوية يلو Fever في امراض بتدي مناعها Solid ودلها ألمست أبسلويد ألمست أبسلويد مش أبسلويد أوصل في درجتها من 95 ل 98% بالعقل كده اتعدد بالمرض اداني مناعه من 95 ل 98% يبقى احتمال تكرار هذا المرض من 2% اثنين انا من هذا المرض احتمال خمسة وتسعين من التين للخمسة وتسعيني كم مثال عندنا هنا؟ سبع عام السنة m m r M-M-R تشوفوا كتير أو اختصار e اختصار التهاب اختصار Probella حزبة ألماني مين كمان الطبل في. فاريولا قدري مائي فاروسيلا قدري عادي وعليهم الريكيتسيا ويتفسيا سبع امثله هنقراهم دلوقتي ممكن تكون درجة المناعة من هذا المرض هاي او ويك ودي ما علاجش فيهم كلام يبقى كل الأمراض بتدي نفس الدرجة من المناعة ولا درجة المناعة تتعدد طيب في أمراض بتكرر كتير في أمراض بتكررش خالص أسباب تكرار العدوى causes of re-infection عايزين نعرف ايه اللي يخلي مرض يتقرر تاني causes of re-infection بص يا اللي يخلي مرض يتقرر تاني يا حاجة لها علاقة بالـ agent عليها agent factor يا حاجة لها علاقة بالإنسان نفسه host factor احنا ما تسرحش أسباب تكرار العدوى. اللي يخلي البرد يجي مره و2 و في حاجات خاصه بالانسان وفي حاجات خاصه بالمكروه الحاجات اللي خاصة بالانسان اللي تخليه تعدي مره و2 و10 اكيد انه مناعته قليله زي بياخد كيماوي زي عجوز زي ما كويس زي بياخد مضاد حيات مناعته قليله المرض يجيله في اسباب لا علاقه بالمكروه إيه يخلي المكروب يقرر اللي بلقاته مرة واثنين وعشرة سبب ايه؟ سبب الاولان ان المكروب ده تفرم في سيرو طايبس. عديد السلالات انت مساء البلد مية وعشرين سلالة فلو انت عندك سلالة من عشرة لسه برضه في مية وعشرة دانين ممكن يقول لما اول سبب من اسباب تكرار العضوة الخاصه بالمكروب ان ده مكروب يتعدد عدد السلالات السبب الثاني ان المقروض ده كل شوية بيعمل ميوتائشن كل شوية بيتطفن زي الانفلوانت كمير نقرأ انا دخلت على الناتشورول اكتب الاكتب دور على عنوانين يا مانفست ايديسيس المناعة بعض المرض يا انفكشن اميوني دي بي لسا هات راحها هدر مانفست ايديسيس المناعة بعض المرض بيقولك انا اتاكم ايجنت اسفولوت باي Different degree of immunity. انت على السطر ده درجات المناعة بعد العدوى تاع تاع تاع بالسبت. على كلمة different degree طيب درجات المناعة دي ممكن تكون أبسليود مية في المية. مرض لا يقرض قراش قطس. نو سكان تاع تاع. انت مسال الجلوفيما. شتيلي سهم باء من الجلوفيما. مرض اللي له فيه هيديك فنعه مية في المية. اكتب عليه. يوان صحيح. اهوه. مش مدى الحياه مش المثال التاني solid تسوي كلمة كلمه قول مستر يعني ايه مناعه solid قالك يعني خمسه وتسعين لتمنيه وتسعين في المائل. يبقى السكن ده اداك قرير هتكتب على الريق اللي هو كامل مئتين خمسه طيب عيبتلي بقى سبعه الام امه ار ال ميسيلز مامز روبيلا ريكيتسيا فاريولا جدري مائي فاروسيلا جدري عادي سبع امثله يبقى الحصدى بتكرر ومتكررش بتكرر بتكرر بنسبة من الاثنين لخمسة في المائة. بس احنا كمصريين النسبة دي مبتكونش معانا طيب ممكن تكون درجه الملاقة هاي او مودريت او ويك ومعنى عم امثله عمثلة انزل لأربع سطور هتلاقي بابتوب في نص الصفحة ما تسرحش سكن ده التاب تكرار العدوى تكرار العدوى يا إما فاكتور الريتال الأورجانيز يا إما فاكتور الريتال الهوس اكتب على العنوان ده أنا في السطر السادس من تحت نص الصفحة بالضبط أسباب تكرار العدوى. ري التاع ري إنفلكشن إيه أسباب تكرار العدوى؟ قلنا يا حاجات لا علاقة بالأورجانيز يا حاجات لا علاقة بالهوس الحاجات اللي لا علاقة بالأورجانيز. تفرن تسير وطيب وسنوكروس أنتجي لستي ميكروب عديد السلالات. وي ويسن او كروس انتيجينستي يعني كل سلاله ليها الانتي بودي الخاص بيها كلام سابتاني ده إنتي امثله على مكروب يتعدد السلالات الادينو فايروس الرينو فايروس ده هو فيروس البرد البرد الفيروس اسمه رينو فيروس. المرض اسمه كومون كولد مين كمان البره الانفلونزا دي خير الانفلونزا على فكرة دي بنت خارج الانفلونزا وزي اللي استريحتوا كوكاس طبعا من السنه اللي فاتت العالمة اللي اسمها الامساكين ده قسمتها لمجامعه جروب ا وجروب ب وجروب ا طيب ايه كمان ممكن الميكروب ده يكون كل شويه يعمل ميوتيشن ادي امثله زي الانفلونزا وزي الرينوفيروس يبقى خد بالك بقى يبقى البرد بيتكرر كتير علشان عديد السلالات ولا بيعمل ميوتيشن ولا الاتنين يبقى انت خد بالك ان الرينوفيروس اتقل فوق وتقل تحت وصلهم ببعض عشان ما طيب حاجة تاني اسباب لا علاقة بالانسان نفسه بقى من اسباب تقول العضو حاجات لايه علاقة بالانسان يقول لك اصدق العجز لما الانسان يعجز مناعته هتقل ده رقم واحد المثال مش عايزه رقم اتنين عليها اكس مش معانا اصلا رقم اتنين مش معاني. رقم تلاتة من الاسباب اللي له علاقة بالانسان عجز في المناعة طب ايه اللي يخلي منعتك تقل؟ عيد من نيوتريشا، ما بتكونش كويس شينيتك، انت وراسيا منعتك ضعيفة أو بتاخد كيميائي، كيمو اكتب إيه اللي او بكيمو سربي؟ أو أنتي طيب، بص بقى عين ازاي في الامتحان معايا سؤالين فكرة دي. بص الفكرتين دين، فكرة الأولى أنا جا أقول لك أسباب تكرار العضوة، سؤال شورت نوت؟ اكتب أسنقر في الـ MCQ. اسباب تكرار العدوى عامله الكلام خد قولوا صحابها عملت اقول تكرار التي لا طول ما ينفعوش اسباب تكرار العدوى التي لا علاقه بالايجه طول الهوست ما ينفعوش خلصت الكلام يبقى في لو لو قال الايجنت يبقى ما لو يبقى في السنة اللي ماته. سؤال على عالتقسيمة العصابورة دي. هقولك فكرته مش هقولك سيختو. بص كده جاء اللهم. المناعة الناتشرال is الناتشرال. تشمل. ايه? ولا بي? ولا زي? ولا دي? ولا اول? اول. مش ده السؤال اللي جايه. السؤال اللي جايه بقى. جاء اللهم تشمل ايه ولا بي ولا ايه وبي ولا ولا دي خلو واحده من دول ولا اقوله بس معظم ما وصل من دفع خلو تحت عنوان ايه خلاصة الكلام الناتشيول ويسكت يبقى كل اللي هستطولها تمام الناتشيول باسب يبقى دول بس الناتشيول اكتب يبقى دول بس اهو كمان لو مش فاهم ولا عشان مهم لازم تركز هو بيسأل على الناتشيول عموما ولا عمل نشو ولا عناتش طيب نرجع احنا بتقول ان دخل جسمك وطلع هنخش على عنوان اسمه Infection Immunity. او <تصفيق> ريزيستنت معايا كده دلوقتي تحت عنوان ناتشرال بين الناس المركزه مركزها ناتشرال ايه بس بقول اكتب اكتب وقلنا ان الناتشرال اكتب احتمال من اتنين من منفستاليسيس وقلنا يعني المناعة بعض او حاجة تانية اسمها انفكشن اميونيتي وده لها بيرزستان انفكشن كل الكلام اللي على ده نظريه شهيره جدا في علم المناعه اسمها نظريه انا معدي اذا انا محمي مش فاهم اي حاجه ركزوا معايا كده على معانا مستنيين بيشرح يشرح القصه ده ايه نظريه انا معدي اذا انا محمي ده هوس وده اوت سايد هوس وده ميكروب السفاليس عايش جوى جسمك بس خامل مستخبي يا مش حاجة فالدم موقف له انتي باضي كحرس سلاح فكر بس انت يا سفلست اكتب وتطلع للدم اتقامل في وشك الانتي باضي ركز بقى طول ما الميكروب موجود في جسمك وخامل طول ما الانتي باضي موجود في دمك طول ما عمر ما الزؤري ينفع يجيلك من برا لو الزؤري بكر يجيلك من برا هلا ينفى شه الأنت لك لو البقره الخاملة دي اختفت الأنت كمان يختفي فساعتها المقروف يجيلك من برا أنا معدي إذا انا نحض طول ما الميكروب موجود في جسمك في صورة خامله طول ما هو موجود في دمك أنتي باضي. طول ما عمر ما نفس الميكروب يجيلك منين. من بره. اما لو المكروب اختفى. الان في هيختفي وبالتالي المكروب ساعتها ممكن يجيه منين؟ من, من برد. ادي المثال الاول. المثال التاني. وقديني الصلاة اللي باتت باسم. جون فوكس. جون فوكس. في صفحة الصيب. ده كروب التي بي قاعد في الننج في صورة خامله حوالين الرئة موجود حاجة اسمها. سي ام ار سير ميتد انيوتي مناعه خلاويه خلايا مناعيه وليست احسان مضادة زي كان اشهر مثال عليها السنه اللي فاتت التيسيتوتوكس لو فاتت طيب حلو اوي مكروب الثل قاعد في الرئه وخامل مظبوط محوط الرئه من بره خلايا مناعيه مستنيه السول يفكر يتاكد اول ما يتاكد ويطلع هتقوم الخلايا دي جايبان. صح كده واقفين لبعض حرس سلاح فكر بس تتاكد وانا هجيبك طول ما البقره دي كده اسمها البقره او التجمع البكتيري طول ما البقره موجوده فالملاءه موجوده طول ما عمر ما استل دي اللي كنت انا بعد اذا انا محمي هقول لك جمله وانا في المحاضره لو فهمتها يبقى الحته دي بالنسبة لك تمام قال لك ايه وانس الفوكس اللي once the focus this at immunity immunity will be فدي على الشغل اه لو الميكروب اختفى البؤره راحت المناعه هي كمان هتروح وبالتالي الميكروب ساعتها هيجي لك من انا معدي اذا انا محمي خد بالك بقى وركز معايا الستافلس انا اقصد اقول ان اللي هدافع ضده ايه انتي والسل انا قصدي اكتب ان اللي هيدفع ضده خلايا مناعيه العكس غير من صحيح بمعنى الاجسام المضادة ليس لها اي دور في الحمايه من السل والخلايا المناعيه ليس لها اي دور في الحمايه من السل بيتعكسوا في الامتحان صحابه انا معدي اذا انا محمود هنقفل ورقه انا لسه في اول ورقه وبصص اتفطر النقطة النقطه او In some disease, immunity is acquired during presence of organism inside body. The manna موجودة طول ما المكور persist the organism. هل وقول فتح بس وقولك presence of focus. البؤرة التجمع البكتير موجود. هل كمل after curing immunity في المناعة هتختفي once focus disappears. خلصت الكلام. لو الفوكس اختفت المناعة هي كمان هتختفي. اتني مسالين على infection اميونيتي اتنين من همشي اتنين من همشي تالث هم مين التى بي وأنا كتاب كان بالسؤول لأن المناعة ضد التى بي بايه سيرonos سير fizer والسيفوليس المناعة ضد السيفوليس بالإيه انمار بالسلاة الثانية عن إيه انتيباضي مالتي يبقى واحد المناعة ضده بالانتيباضي والتانية المناعة ضده انعكسها انعكاسها تبغا تمام شد سهم من كلمه تي بي وهتزودلي حته شوفلك حته فاضيه كده وشد سهم من كلمه تي بي اهو الكلام اللي جاي ده على التي بي هل مالك مالو التي بي اللي مسافه في التي بي سي ماي ولا الانتي بطل يقولك في التي بي الدنيا. على التيدي. يعني ايه? ما بيحمنيش. بس مهم في الايه? في القشخيص. يعني ايه الكلام ده? بص. اتنرمك انا. انا دلوقتي عندي السول السول موجود في الرئه وعندي انتي باضي بدامي ضد السول تحميك لا. اللي بيحمي من السلل ايه? اكسيمة. حلو كده الكلام ده? طيب. رحت المعمل خدت عين التم. لقيت اكسام مضطة ضد مرض السلل. طب ما انا كده اعرف ان انت عندك ايه? يبقى البتاعة دي. مهمة في ايه? وملقاش لازمة في ايه? مهم? لو جوتها لازمك تنين ان انت عندك السلل. طب هل هي بقى ليه لازمة? قد تحنكش. خالص. ايسا لها اي دولة على الاقراء ايه, ايه بصنع احنا كده خلصنا الناتشرال وهنبدأ في المناعه الصناعي اللي انا هعملها انا اللي هعملها المناعه الصناعي تركيز يا شباب ارتفشيال ايميونيتي العمود الصغير اللي كان في الصفحة الاولى مشروح كله في الصفحة التانية. المناعة الصناعي. يا بازف اللي هو العمود اللي على يدك اليمين ده نشرحه حصة جاية مش, مش النهارة. يا اكتب. طيب اللي فيه المناعة من السنة اللي فاتت اسم. يعني انا اللي هعمل. اكتب يعني بايدي هحلق مقروح. عشان اضلق. جميل اه طب مش هأكد ده هو ايه الفاكسين مظبوط الفاكسين حلوة اهو اولا عايزين نعرف ايه انواع الفاكسين طيب الفاكسين خمس انواع واحد لايف فاكسين 2 لايف ادينويتي فاكسين تطعيم حي مستدعى مستدعى في المكروب اس تلاتة كلت فاكسين كيلد باكسين يعني اجيب المكروب اموته ولا الميكروب المكروب اموته في الحرارة ناندرهم بالكيميكا أربعة ممكن اعمل الفاكسين عن طريق ان انا اجيب بارت اوف مايكرو لازم ايه الحاجة اللي كنا بنشرها من على جسم البكتيريا ونستخدمها كفاكسين السنة اللي كبسول، البرد ده ممكن يكون حاجتين كبسول في حالة البكتيريا او حاجة اسمها في حالة الفيروس يبقى انا ممكن اعمل التطعيم ازاي? اخذ حتة من المكروم الحدة دي اسمها في البكتيريا كبسول واسمها في الفيروس قال له الغلاف الخارجي خامس حاجة ممكن اعمل منها باكسين حاجة اسمها توكسويل كلام سنة تانية التوكسويد هو سم مستدعى التوكسويد هو عبارة عن سم مستدعى حلو قوي يبقى الفاكسين كم نوع؟ خمس الواحة كل واحد من دوله عليها مثالة تلاحظ تمام وبعدين ركزوا معها بقى الصفور الاول عايزك تيجي ده عن الورق وتكتب لي كده انت عارف دوت من سنة تانية الدي بي تي التفاقين ضد الثلاثي. صح بقى خليك دايما فاكر ان اللي على الاطراف التيفسيه والتيتانوس دول توكسويد تطعيم نوعه توكسويد اما البي في الداسس سؤال ديكي ثاني نوعه كير يبقى ركز معايا بقى شوف اللعبه بالالفاظ الدي بي تي هو تطعيم الثلاثي يشمل كام كرو وكام نوع بكتيريا كم كرو كم نوع مصر اتنين بس لان اللي على الاطراف اشتراكي نوعهم ايه توكسود سهله حاجه الثانيه انقل برده ورايا التطعيم بتاع السل واردين اسمه بي سي جي مش عشان ثلاث حروف يبقى تلات امراض البي سي جي تطعيم ضد مرض واحد بس اللي هو اللي هو السل تي بي بتنقل الحاجه التانيه في تطعيم اسمه تاب اللي هو التايفون بس ده ثلاث ميكروبات التاب اللي هو السالمونيلا تي طيفي ادي واحد ايه فاره طيفي ايه ب فارا طيفي ب يبقى التطعيم اللي اسمه تاب ده تطعيم يحمل كام سلاله ثلاث سلالات اوعى تتلخبط بين التاب والتي بي التاب اللي هو التليفون التي بي اللي هو السلوك صعب في مشكله لانه طيب حلو قوي. ركزوا معاي بقى على الصفوره في سؤال اول ما كتبتوا امبارح زمان يقولكوا خدوا بالهم طب صح. انتوا الكلام ده السنة اللي فاتت في يا إيه سريك تاعد لو كان عماش فلع الشكل ولا خلاص؟ تمام؟ طيب معنا اي في الخامسة كلمة تنطبق عليه ماصر فيه انتيجيني الكلمة دي تمشي على الخمس خمس أنواع يعني اي فاكسين لازم يكون انتيجيني يعني لازم يكون قادر على استفساز الجهاز المناعة أطبع وما الفاكسيني الثاني طيب السؤال الواضح جدا هو اللي بسانية عن اللي فاكسيني اش رايي تاني نجيب المخلوب صاحي وحقي لك احقلوه ما صاحي الثاني فا ما هي زيني بالعقل انا بس اضعيكو يا لقدلو يناخد منه حدة انما يجيبوه صاحي دي ا طيب معايا السبوره انقل ورايا الحته دي انا دلوقتي هفسر ازاي يبقى في لايف امس كل الناس معايا على السبوره اللايف يقول بيقول لحضرتك في فيروس شهير جدا اسمه فاريولا فاريولا في فيروس تاني اسمه بكسينيا حلوه عايزين نشوف ايه انواع الانتجنز اللي عليه. فيروس باكسينيا ده في عليه انتجن اسمه اكس عما قوم يرصوا على الفريوله لقوا عليه نفس الانتجن اللي اسمه اكس سين انتجن يبقى لدنا على سطحهم نفس الان حلو، الفاكسينيا ده غير ممرض لا يسبب مرض الفاريولا ده ممرض كوز في سي شهير جدا اسمه سمول بوكس أو كدر اثنين فاريولا اسمه الفيروس، سمول بوكس ده اسمه المرض طب ركز معايا فلا وارجع فلذكرها سنة تانية؟ ميكروبين على سطحهم نفس الانتجين طب ما كده يبقى الميكروبين دول منهم حاجه اسمها من سنه ثانيه كروس اميونيتي او كروس انتشينيستي لسه مش فاهم يعني كده الاتنين هيضربهم نفس الانتي بودي هيضرب طب ما خلاص في ناس ترجمت انا هقول ايه بينسلس طب ما انا ميكروبين المناعه بتعامل على انهم ميكروب ايه واحد سرامة مكرومين المناقة بتطلع لهم نفس الانتي منهم واحد بيعمل جدري مائي والتاني لا يام مرد ما بيمردش راح اقيل لك ايه طب ما تجيب الباكسينيا ده وهو صاحي وما تخافش منه خالص ليه ما تخافش منه لانه مش هيزيه مش هعملك حاجة احقله في الجسم الجسم هيقوم وطلع ايه انتي بادي طب ما قالوا الانتي بادي الاثنين لان الاثنين على سطحهم نفس الايه لذا لو عايز اعمل مناعة من الجدر المائي هدي واحد اسمه باكسينيا وهو صاحي وما اخدكش اخدتهم ايه ده ليه؟ لان الباكسينيا ده النقطة بصوشيه ليه؟ قميب راتش انت وهو صاحي كما انا هتطلع انت يبضي يهاجم الجدر المائي صاحباء حاجة تانية الحل. الحل ايه الحال ده؟ الحال زروفها ايه؟ خطة ركز معاك ده سؤال التحالي الحامل اول واحد ما تاخدوش تاني واحد ما تاخدوش تالت واحد اللي هو الكلت برضه ما تاخدوش معده معده واحد بس تطعيم كلت اللي ممكن الحامل تاخده اسمه سالك تطعيم بتاع البوليوم طيب الحامل يبقى اول تلاتة ما بتاخدهمش معده واحد بس الرابع والخامس تاخده معادي طب بالراحه الرابع ده اللي هو ايه بارت الحمل ممكن تاخد فرد ومظبوط اتنسال على بارت الحمل تاخده اتش بي اس هيباتايتيس بي سيرفس انتشر احنا قلنا ده اللي هو في البكتريا وعدد كلمه ايه؟ كبسون كلمه كبسون في البكتريا وعدد سيرفس الفيروس يبقى طيب تسميه سيرفس انتش ده بارت ممكن الحامل تاخد تكسيد ركز معايا عايزك تلقى الحته دي التكسيد في منهج عليك سالين اهو الترسيريا والفيتاميوس اصبحت الحامل بتاخد كم مصر ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه سؤال السنه اللي فاتت الحامل تاخد كل الامصار اللي اديها ناعداه العيل حافظه وتي. صح? راح كتب هلوم كده بتتنزيل. دي ضربة الكبيرة. الحمل ماتاخدش لبي. خالص. لقيتني البي. مش انت الاسطنية لورا البي ده نوع ايه? كامل. الحمل ماتاخدش كاملت مع البسالي. ها? صعب كده? نقلت الحته دي. مش بي. انا في تاني ولا يا شباب الارت فيشيا يا اكتب يا بس كي كم بكلمه اكتب خليك على الشمال بقى العالمين ده هبدو حصه جايه كي كم بكلمه اكتب هو الوباكسي الانواع الخمسه اكتب على الخمس انواع من على الشمال زي ما انا عامل كده ان الخمسه لازم يكونوا ايه لا الله صباح اكتب الكلمه دي على الخمسه من على يدك الشمال طيب اول فاكسين لايف فاكسين هعمله ازاي الحته بقى بتاعه الجدري المائي والفاكسين بريبيرد فروم انتيجينيك دامبوسوجينيك ستريم هجيب سلاله غير ممرضه ادي مثال الصمول بوكس الجدري المائي ساقولنا له يضيف فاكسين ده المثل الوحيد كده اول اللايف ده ما فيش مثال ايه واحد طيب ركز كده It is اوف لايف live vaccinia virus. من are اسمه it. It is called vaccinia virus. I opened the box and told you that the vaccinia is not a vaccine. It does not cause a disease. It does not cause a disease. It does not cause a disease. It does not يعني ايه بين ده وده كروس يونييتي يعني الاتنين بيضربهم زي السيم هما الاتنين نفس بنفس الانتي هو ايه ده؟ البريولة. البريولة ده اسم, اسم المرض والدين طيب ان بيه الكلام الفاكسينيا يبقى تحفظ بيه؟ ان بيش وتعرف ان من الاثنين منهم كروس ايميونيتي سؤال شهير جدا لو قلت لي مساحه اقول لك اديني مثال على لايف تكسين اوع تديني فاكسين وانا عامل المرض ده عشان مرض ايه لازم تكتب سمول بوكس شوف اول السطر فوق اخر السطر انا كاتب مثال ايه سمول بوكس لو كتبت فاكسين هتاخد صفر انا عايز اسم المرض اللي عامل اللي عامل له مش عملته فاكسين ان انت تاخد له عملناه ازاي لما المثال اسمه ايه اسمه بوكس خش علي وراه الحي المصطنعه ضايق التنويه باكسين تالع اه اه اه اه افريمن خير شمس خلي بالك متكلمش ده بيتعمل بالاسوجينك اوجانيزم وشي اشتريت انتو بيه ادري ويد هستضعفه واخليه اه اه اه اه خير شمس واحد امثله على الحي المصطنعه بي سي جي ضد طبعين بتعملات بتعملات اكتب تي بي اتنين ام ام كانت كتبتنها ورا ميسلز مامس روبيلا حسب عادية نكاف حسب ألماني كونباينت او ايتش باي ايتس سالة يكتب مع كل واحد كده كم ماشي رقم فيبا رقم ستة ريبس سعار رقم سبعه هبطيتس ايفردس واحد واحد يتصمد خش على وراه ان اكتفيت او كلمه الميكروب الميت قلنا غالبا هنقتله بالحراره شايف كلمه كلمه باهيط مكتوب من قصر ايه يوجوى ليه او ممكن المكروم يقتله بالكيميائيات بس. بس انا هموته بس لازم يفضل فطر يمين انتشر لازم نبطل قضاه اساسا ادي امثله هو مرض ايه تايم. كم مثال اللي انت قلته كم ثلاثه طيب غيره كوليرا. غيره يبقى بي تي الدي والدي. <تصفيق> <تصفيق> كده هجيب لك الكلام اي جمله في الامتحان سواء شيف او بولينا جمله مكتوبه على الثلاثة دول موحده اي جمله الثلاثة دول لازم يفصل الاثنين اللي على الاطراف عن اللي في النص طيب ايه كمان فتح قوس وقال لك مي باي اكس او ويز ديفسيريا اند ديتالوس توكسوي وساعتها هيبقى دي تي يبقى ده اللي انت كتبته اللي على الاطراف توكسويل ولا في النص كان النوع الرابع بارت البارت ده ممكن يكون كبسول زي النومو كوكس والمينجو كوكس الكبسوله دي في البكتيريا اسمها في الفيروس اسمها سيرفيس انتجين ادي مثال اتش بي اس اكتب اختصار هيباتايتس بي سيرفيس انتجين ان هو كبسوله فيروس بي اخر حاجه التوكسويد التوكسويد عامل مثالين ديفسيريا والدفتيروس يالون يالون يالون يالون يا يالون يا اللي يالون يالون يالون يالون يالون يالون يالون يالون يالون اللي يالون يالون يالون يالون يالون يالون يالون يالون يالون صح يالون دي مش يالون يالون مش يالون من اسمه هو دي دي يالون ذكر في مش عيبتها مع ده الحامل كم بتاخد لايف لايف لايب لا كل؟ لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا انا عادة سالة واخر التين تاخدها يبقى اول ثلاثة لا اخر التين اه مظبوط وما اول ثلاثة دول مين اللي ياخدهم؟ حامل لا اللي ياخد المنصل العادي هو شخص يضحقه في شرطين ما تعداش قبل كده ومتع عمش قبل كده ليه ما انا لو تعديت قبل كده هيبقى عندي مناعه من عند ربنا اطعامك ليه ولو طعمتك قبل كده هتعرف تاني ليه ماشي انا خلاص صح بريجن انت يهمني قوي تكون دقت دي بريجن ميل بار دوبي جدا اوعى تدي للست الحامل لا لا يب. هذا الخطر ايه? ولا لايب انتنويت الفاكسين اكسب? سل. والسان كده بتاع ايه البول طيب. زي ايه? خلي بقى. هو دلوقتي هيديك امثلة على الحاجات اللي الحامل ما تاخدهاش. اللي تاخدها عصنبور. ما تاخدش ايه? ام ام ار. لما تزاكر. هتعرف ان ام ار ده حي مصطلع. وهي ما تاخدش حي مصطلع. ما تاخدش امه امه اهو امه اوش تلاتة دول مين اللي ياخدهم They can be given only two adults not pregnant اوش تلاتة دول ياخدهم حتى مش برقنا في شرطين لا يكون تعدى ولا يكون طعم، اهو overnight the worst history ما اقلوش قبل كده نور vaccinated ولا طعم يبقى الشخص اللي الطعم لازم يتحقق في شرطين نو no history نور فاكسين مهمة للفريقنا انت في مين تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ اللي جاي يشطب عليه السطرين اللي جايين دول اللي هو من اول كلمه الفريقنا انت في مين؟ انا بشطب اعتماد على اللي جيت انا قلت طيب غير. التطعيم التطعيم natural or artificial artificial بس بسب ولا اكتب التطعيم بسب ولا اكتب اكتب طيب حتى اللي جايه دي لازم تكون فاهمها كويس scheme of immunization خالص قلتلك ان كلمة immunization دي توعد الكلمة قلتهالة vaccination اكتب على العنوان ده جدول التطعيمات بص يا زفت التطعيم بيتاخد على مرتين حاجه اسمها برايمري دوس وحاجه تانية اسمها بوستردوس بوستر من سنه تانية يعني جرعه اه ها لحق ازاي طيب برايمري دوس دي تعال انا جايب شخص ما اتطعمش قبل كده بص الشخص اللي ما اتطعمش قبل كده ركز هطعمه ازاي ممكن اديله التطعيمه على مره واحده او ممكن اقسم له الحقنه على ثلاث مرات بس سواء اديه له على مره واحده او اديه له على ثلاث مرات في الحته اللي هي اسمه يبقى البرايماري دوس ممكن التطعيم دي مره واحده سنجل دوس او ممكن التطعيم ده دي ملتبول دوس على ثلاث مرات طيب ركز معايا الست جابت ابنها خد حقنا وخلصنا يبقى ده كده اسمه برايماري سنجل ركز كده انا بدي الفاكسين عشان الجسم يطلع عيب عشان الجسم يطلع عيب طيب، ده علاقة بين الانتي بادي تيت والطيب الناس بقى بطول عم جابوها انا جيت عيّل روح تمتيله حقنه واحدة وما قررتها هاش اديت له باكسين اديت له مقروب استني جسمه يطلع ايه؟ ده معادل حقنة اهو الجسم رو مطلع عنتي بادي الانتي بودي ضد ده في جسمه خمس سنين وبعدين راح نازل ده الانتي بادي. لو انا جيت بعد الخمس سنين له واحده كمان ساعتها يبقى دي اسمها دوز يبقى هي ايه دوز هي الجرعه اللي بديها لما مدت المناعه من الحقنه الاولى ماشي خلاص يبقى دوز هي الجرعه اللي بديها انا خدت تطعيم حماني عشر سنين بعد العشر سنين خدت كمان حقنه الحقنه دي اسمها ايه بقى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 كل شعرين هي نفس الحقنة البرائتة بس هاستماعيه على جارة مرات حلو كده ركز معي على الصدور قالت تايمش وادي الأنتي بادي تدري تدري يعني كمية هتديروا الحقنة الأولى عند شهرين هتديروا الحقنة الثانية عند أربعة هتديروا الحقنة الثالثة عند ست شهور تاكده اسمه الانتيرفال تايم انتيرفال او الوقت اللي بين راعه انا بديله حقنه انتي باضي تبقى اهبل تبقى اهبل انا لو بديله حقنه انتي باضي بدي اسمها مناعه بس انا بديله حقنه ايه فاكسين والفاكسين مناعه ايه اكتر انا بحقله فاكسين وبستنى جسم يرد بايه صح كده حانتوا الحقنه الاولى عند شهرين راح الجسم مطلع انتي باضي عيني يا عيني يا عيني انتي ولدك وجيه عن اربع شهور اصلا اللي كبر هايبدا ينسى رحت لحقه بالثانيه الثانيه دي عباره عن ايه فكسين صح كده حقنته الثانيه راح الانتي بودي يكمل على الكيرب بتاع الانتي بودي حقنه اولى راح الانتي بودي طالع لفوق كمان وجه بست شهور بدا الانتي بودي ينزل رحت مديله الحقنه الثالثه راح الانتي بودي طالع ما نزلش بص استمر الدم الولد ده سي مثلا ثمان سنين لو جيت عند الثمان سنين حقلته تاني يبقى ده اسمه ايه بعد الثمان سنين ساعتها ده يبقى اسمه ايه بوستر سؤال السؤال بقى خلي بالك الاول نقول المعلومه وبعدين بعدين سؤال لك ايه الست المفروض تجيب الولد وتروح مركز التطعيمات ثلاث مرات مره عند شهرين مره عند اربعه مره عند سته لو الست جت بعد المعاد بثلاث اربع ايام عادي يعني لو جت وهو عنده اربع شهور واربع ايام عادي يبقى اللونج انترفال مفيش فيه مشكله المشكله في الشورت انترفال لو الست جت قبل ميعادها مقدار الانتي بودي في دم العيان يقل في قناعتك هي المفروض بعدها وهو الوضع عنده ايه لو جابه وهو عنده شهور بس مش 4 وخد الحقنه بص انت واد دم لسه اصلا ما وصلش للبيه يبقى الحقنه الثانيه بدل ما المفروض هتبدا من فوق هتبدا منين من تحت يبقى خلصت الكلام انت منضر المناعه يقل لو شورت انتربل او لونج انتربل شورت واللونج بالمعقول يعني اللون ده ايه 3 4 ايام مش اكتر من كده تمام السؤال ده لو انا لك ده في الامتحان ورحت جاي على دي this can be called primary secondary booster ها كده مش اصلا انتطعين اسمه سكنة بيدك تتشل لو اختار بجلة سكنة انتطعين نوعين يا براي مريم يا رسطر غلصت رست الكلام. الحقنة الاولى الحقنة التانية الحقنة التالتة هم دا التلاتة اسمهم التلاتة اسمهم فلا في مشكلة يبقى انت هم طالب مناعي قيل دي هم تنفل على شورت الكربا شورت لأ سكيم اف اميونيزيشن جدول التطعيمات في برايمري دوس انزل عشر سطور في تحت بوستر دوس هات البرايمر اطلع فوق ثاني عند البرايمر ده على البرايمري انيشيال انيشيال ايميونيزيشن التطعيم لاول مره التطعيمنا اول مره ده بيبقى حقنه واحده سنجل دوس اديها السنه زي البي سي جي البي سي جي بتاعك اكتبي وزي الام اما ار وزي ليلو وفيفر اللي بقوله بس وزي المجموعه بوكس يبقى الجزء اللي مائه وطعمه بيتاخد على مره ايه واحده طيب والام اما ار فعلا يا حولك كنت عم تسع شهور وخلصت خش عالتاني دوز على كذا مره كذا حقنا دول هاي كام غالبا تلاته فتح وقال وقالك احيانا اتنينه وبالصدفة اربعه طبعا انا ليه مكسك على كذا مرة قالك توريتش اوكتمل مليون عشان نعلّر مضال لما على كذا مرة وصكير فوقصك ايه توريتش اوكتمل مليون فرسنوات عشان زين ان يعني الوقت اللي بين الوقت اللي بين الجرعات ضروري ليه توريتش اقدمى الوريتي ليبن عشان اوصل لبطار مناعي عالي القومة بتقول الوقت اللي بين الجرعات مهم عشان اوصل لبطار مناعي عالي تفتح قوسه ولا الازباري هو اين ده اللي باري الوقت اللي بين الجرعات تعدد الثاني كون بد كون تريند سبورويكس تحمل ربا فقول لخ يا الوقت اللي بين الجرعات ببارب عربع اسمي مصر على بيكون بكام اسابيع اللي هما شهرين يعني طيب اللي جاي اكسال صدر الاولي شورتر بيريو شورتر بيريو اه صوت الست جت طعامه الواد اقل المعايير شورتر بيريو لوور كوميونيتي لو الست جت قبل ميعادها كميه الانزيمات دمه الواد هتايه هتقل, هتقل. في هيموغلوبين الكرز ده انا هبدا من نقطه كان لسه كميه الانزيمات الواد لسه ايه ما كانش البيب بتاعه طيب ولكن لون جبريود لون جبريود يعني جت اربع شهور وخمس ايام جت بعد الميعاد بكام يوم قال لك لون جبريودز جيفز ذا نوت بيتر بوت يبقى لو جت بعد الميعاد عادي الاحسن ولا لا يبقى الازمه في ايه في الشور ايه في مثلا على الطبيعي بيتاخد على كذا مره دي بي تي ايه كمان كله طيب هتتطعم بعد خمس سنين الانتي بودي بتاع من جسمك لو خدت حقنه هيبقى اسمها ايه كان البوستر بتاع الريكسيج ها انت اسال اديشنال دوس قول اديشنال فاكسين اسال ده بيقول اديشنال انها جرعه اضافيه تحفيزيه جبها امتى بقى هي الجرعه دي انا لما البروتكتيف بيريد البريماري دوس تبنش بعد الثمان سنين الثمان سنين خلص خلاص اتجي بوست فرد اتجي بوست ليه؟ طو خلتينوي اميونيتي فور بارزر طيب عشان المناعة تطلع تاني مطلع اطول هتاخذ صفرين بصفر لو استرينجا فيها مقروف واحد يوجد اسمه استرينجي باكسيني اما لو استرينجا فيها تلات مقروفات زي دي بي تي يبقى ده اسمه ميكس او كومبايند فيكسين طيب انا في اخر سطرين في الصفحه الفكسين مي بي سنجل اه اصل الاستريج ما فيهاش عيد كوليرا ايه كمان ريس ايه كمان تي بي بص على التي بي تطعيم اسمه كده هجيبوها في الامتحان تفكر انت انا دول تلات مخربات تقوم عاملهم كومباين وهو ايه الفكسين اكتبوا التي بي التطعيم ده اسمه بي سي جي وبيس يشتغل مكروه ايه واحد واحد ايه كمان الهيبطايتس ايه او الهيبطايتس بيه او الميسلز لوحدها او المامس لوحدها في طاطعين تاني اسمه ميكسد او كومباين ميكسد او كومباين يعني كذا مكروه مع بعضه في نفس السرنجه روح اخر السطر هتلاقيني كاتب شرطه بالقصير لما احط كذا مكروه مع بعضه في نفس السرنجه لازم ما يحصلش تداخل تطورة على كمه نوع ده اتكت اخل لازم انكزة مكروب دول ما يتفعلوش مع بعض بوظوا بعض ادي امثله ركز م ام ام اه كده اللي فيها كم مكروب خلالة ايه كمان الدي و الدي اتنين التاب كم مكروب طبعة تحول الان التاب والدي بي بدي بي زينجل موبايل <متحدث> <متحدث> طيب وانا مزود بخط اليد البوليو قبعة جمسة البوليو كومباين عاربت؟ بتاع دي شين اهضا البوليو ده 3 سلالات لما بدك عامل بحط 3 في نفس السلالات يبقى البوليو سينجل ولا كومباين؟ نعي <متحدث> عالصابون ورق اهل خلص عايز يروح يوتا روح انا ماسك فيك يعني من اول نهارده الحصه راجعه شارموس ركز معايا عصابه الباكسين فيه الفاظ لازم تاخد بلد منه احنا خدنا بالباكسين انواعه صح كده كانوا كام نوع دول خمسة. طبعا دلوقتي الطعام التطعيم ده هيقع في جسمه تاخد قالك تاني لفظ اسمه بروتيكتيف ثري دي. مده الحمايه التطعيم هيحكيلك كام سنه ثالث لفظه على التطعيم حاجة اسمها effectiveness. أو value. من او والتعبير من المتجر دلوقتي تعرف المتجر من المتجر من المتجر من المتجر من المتجر مدة الحماية, الحماية. الحماية من المتجر من في من المتجر من المتجر من في من المتجر من المتجر من سنين في المتجر من المتجر من المتجر أنا لسه في صفحة 14 مدة الحماية من التطعيم. ركز معاه الكل A هي بطاية تس ايه؟ بيحبوك ست شهور الأنفلونزا طيب بس الأنفلونزا طيب ايه؟ طيب ايه؟ تاني مثال فيبر تحميك عشرة سنين الدي بي دي من ثلاثة الخمسة اربعة صح ما تبقاش هي من ثلاثة لخمسة ايه كمان البي سي جي لوقف بتاع السلط من خمسة لخمستاشر اي حاجة في النص صح كميل؟ ايه كمان الام ام ار صلط لعنديسه بثمانية بثمانية بثمانية بثمانية بثمانية فور لايف مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة يبقى مقيم الحصبة بيقرر لا لانه بيحميك ايه؟ ماذا الحالية؟ ايه كمان؟ التاب التاب تطعيم حين يحميك سنتين فضل واحد فضل واحد هتزوده اهو اصبح كده في تطعمات تحميل ست شهور وناس سنه وناس تلاتة وناس عشرة صح؟ مدة التفعيل تختلف على حسب طبيعة المجروض اللي نعمل منهم طفعيل مدة التفعيل تختلف على حسب الطبيعة عارفة ليو حسب الطبيعة يعني طفعيل كان لايف ولله لايف قد ولا كان كانت جيد ولا كانت بارد ولا كانت الكامل عارفة المدة دي تبتقي كل ما المجروض يكون اقرب للواقع. الواقع كم حاجة؟ أتان يعني الرايب والرايبات ديناميكي لكن أحسن من كل كل ما عرف من الحقيقة أبقى إيه أحسن فوق من مكتوب إن المنتج تعتمد على إيه؟ خط الإيه. مكتوب مكتوب إيه ليه خاصة إيه فوق كم بكل من بروديكت مكتوب نيتشر يعني ولا معي في تانية على اسمه ما إيه؟ Value عنوان آخر صفحة في العرض مكتوب Effectiveness of Active Immunization فراح كلمة Active Immunization دي كلمة إيه؟ Vaccine يبقى الصفحة اكتب على الصفحة من فوق الكلام ده معناه Prodictive Value of Vaccine بفرق من مدة الحماية ودرجة في فرق من منتج الحماية هيحميه كام سنة وهيحميه الدرجة قد قصر كلمة افكتب نسبة او بروتك تبالي لو قلت لك 40% الافكتب نسبة تاعة 95% عارفك عاييه تطعيم الافكتب نسبة تاعة 95% ان جيب فرق انا عارف الافكتب تطعيم 95% يعني لو دمنا حقل 100 بني بهذا المصر سوف يفشل خمس ثلاثمين ومش معنى اللي في المائة. اللي هي درجه المناعه في الفرد الواحد خمسة يبقى لوزة إفكتبين ده بيتأس على كم فرد مائة يعني ايه تطعيم الإفكتبين بتاعه 60% الإفكتبين 60 يعني لو وزيته 100 بني ادم هي النجاح. في ستين ويفشل 40 وصلت وليس درجه الحمايه في البود الايه الواحد اللهم بلغت اللهم فشل طبعا في اسباب الكلام ده ماشي ايفكتيفنس اوف اكتيف ايرونيزيشن زبقولت دي في فرق بين الدرجه والمده تمام اتسرجت الحماية واحد absolute 100% معلها لو انت يتقول 100 هينجح في 100 طيب قول مستة absolute اكتب عليها بساوي كلمة solid اكتب عليها تانية واحدة بساوي كلمة solid. دي خمسة وتسعين كمية وتسعين في 100 يعني في خمسة ام او فاريولا دي دي اللي هما تفسيريات وثلاثة خش على براه هاي من تمارين الخمسه وتسعين يعني هيفشل في عشرين مريء ادي امثله علمها بحرف البي. بي بي بوليو بي بي سي جي بسول. بي في بلدست السعال ديكي ب هيبطاير تسبي فيروس وانا شادد سامي وكتب لمده ايه خد بقى تعالى عند العنوان ده الصفحه اللي فاتت وزود المعلومات دي مش مكانها هنا فيه فرق من الدرجه والمده يعني ميه كام سنه زود هيك تحت بقى انا كده زودت في المده حاجتين تمام طيب غير، في بقى مودره ستين في الميه بنسبه اربعين انتي امثله تات كوليرا هيبطايتس ايه فيروس فاضل واحد بعد هيبطايتس ايه فيروس فاضل واحد زود بعد هيبطايتس ايه فيروس زود وركزوا معايا كده فقد ضربناه الحمايه بعد الفكسين لسه مثابته ولا متغيره متغيره طيب السؤال ده انت انا ليه قلت ان دي اهم مذكره قبل الشيت اديك تاتا زغرره كده وعليك هنعمل فيك ايه فاويه المثال الواحد اتقرر عليه اكتر من معلومه في اكتر من صفحه البرنس بتاعنا فاكشين اكس مصنوعه ايه في يحميك لمده قد ايه في كفاءه قد ايه تجمعات ملهاش حل غير التجمعات تجمع تجمع تمام مش كده بس انت قلت انت تاخد بالك من الكلام ده النساء يعني كتب النساء. ما يتقل علينا عروفة الله هادره. كان معه. فحد لما بس اللي باشي. طيب. فهمت? قصوا بك. احنا قلنا الافكتفنس. افكتفنس. تسعين. يعني لو التطعيم لمية هيكشب كام? ويلتح في تسعين. صح? ليه? افكتورز effectiveness <تصفيق> <تصفيق> العوامل المعسرة على الكلام اللي هو فوق ليه في دي في طبعاً دي هي اللي بالمية ليه اف ال ده؟ العوامل على كفاءة النص العوامل المعسرة على كفاءة النص ولكن معاك العمر اللي بتاثر على الكلام اللي قلناه هوه دول ثلاث حاجات يا حاجه لها علاقه بالمصل نفسه يا حاجه لها علاقه بعمليه التطعيم يا حاجه لها علاقه بالاشخاص اللي هيطعمه واللي هيطعمه يبقى العوامل اللي على كثير التطعيم يا حاجه في التطعيم نفسه دي حاجة في عمليه التطعيم دي حاجة في الأشخاص ركز معايا كل اللي جاي طراعا معنا اللي هقولك على حرص طراعا لو عايزة اشتغل تبطلق اشتغل طبط. واحد في عوامل تعتمد على المصل الزيتو ازاي دايلي على كلمة الريتو باكسين في أول عمو الزيتو أنتش النيتشا طبيعة الأنتشا بيقولك الليب والتوكسويد أحسن من الكرب لأنهم اعرضوا من الواقع يبقى الكلب ده لو وديتهم مية تلاقيه يمشى بناس كتير اتنين كل أنا ناس مش من أحطهم في مش لازم عبوة في ده الآيس بوكس صغيرة الآيس بوكس خد عبوة بس وراح حط عشرة في في جيبه. طيب مش العشرة اللي الحقن دي. كده حاجة عشان عشته. cold temperature is required for refrigeration البروده مهمه في التحضير والنق والتخزين اكثر كلمة ستوريدج ان مش معانا ان مش معانا ثالث حاجه سبلاي وفاكسين طبعا امبارح قاوب غلط يقول لك ايه التطعيم نوعين يا اما حقنه واحده ونخلص انديفيدوال يا اما تبقى احنا نقسمه على ايه عدد مرات مرضي تفتكر التطعيم ينجح في عدد اكبر لو سجل ولا ها سجل ولا مرضي عندك لابس ينجح في عدد اكبر خير مقدار المناعه من في الفرد الواحد يبقى اعلى بص رد عالجمله لو انا بقول للست تعالي ببن كل شهرين مش ممكن تكسر مره مش ممكن العبوة الممرضة ما تحطهاش في الكلاجة مش ممكن العبوة الممرضة طيل تكتب عليها الاسم صح؟ يبقى يبقى على كيزة مرة يبقى احتمال الفشل اعلم انما نقول مرة واحدة تعال مرة وانت هنا الناس اللي جاوبت مرت بقى انت جاوبت مرت غير اللي جاوبت مرت عشان يبقى من اللي ورا اللي كان بتقول ان المرت هيخلي متلارد جاسل منعها ايه تضطي <تصفيق> الله دي يعني. انما لو انتكلم الكفاءت كان فارغ روح يمين في عوامل لها راكب عملية التطعيم بزاك راح واحد تايلة على الكلمة البروستس البروبردوز هل الممرضة تتجورها عم ونسبة؟ نمبر ادت تلاتة واسباس سبيس ده هو الانتيرفا ادتهم في معادهم والاماونت وصارت الصحة بتقول تلاتة سنتي الممرضة وهي بتبطي سريجا من الهوى طيارة اتنين سنتي انزل بوستردوس اديت البوستردوس في معادها ولا لا روبرت تايم ولا لا تلاته ريشستريشن عارف ايه ريشستريشن سجلت بيانات ولا لا انا نازل على مدرسه فيها الفين طالب لازم اجيب الدفتر بتاع المدرسه وواحد واحد مين الطعم ومين ما الطعامش ريشستريشن اسجل عشان اعرف اخر اليوم مين الطعم قوين ما اتطعمش تريدش تروب قاوة القيسز أندي إفالويت إميونيزيشن أقيم التطعيم أربعة بنعمل ركز بقى الشيء كمان بقى الجيدة مهمة كامبين إميونيزيشن كامبين يعني حمل الدعاية أي تطعيم في الدنيا لازم يتعملوا حمل الدعاية لو أنت مروح كده حد يتطور محافظة تشارع البحر بتلاقي دايما فيه وفكرت على حمل التطعيم فيروس سيسة تبدأ يوم كذا شهر كذا شهر عمل التطعيم شراء للأطفال ستبدأ يوم كذا أشعر كذا صح الكلام؟ دي كده عملت حمل التعاية أنا بعمل حمل التعاية عشان أغرف الناس اللي معانت طيب اللي جاي بيكسر أنا بعمل حمل التعاية ليه؟ واحد to reach a drop out two cases عشان أقل العدد الحالات آه أنا لما عمل حمل التعاية هيجي ناس كتير وبيتلي عدد للحالات هيقل هيقل هيقل drop out رقم الثلت وهكذا روح يوم من اللي متاثره على شهادات التطعيم الاشخاص سواء اللي هيطعموا او اللي هيتطعموا ركز داير على كلمه بيرسونز يقولك لك هيلث ستيتس الحاله الصحيه اه بص كده مش انا بدي الفاكسين ده مقروه استنى منا انا هطلع ايه انت باضي صح لو انت حالتك الصحيه ضعيفه تبقى مناعتك طعيب كده نهد الفاكسين مش هتطلع عليه، صح كده اعبرو لك نهي بريشان استميزي فاكتور سات افكت بانيون ريس كده يبقى مناعة يبقى لا يوجد كمان يبقى مناعة يبقى جسمك مش على الفاكسين اللي اربع سطور مش معانا من اول كلمه اي شيء حد كلمة فاكسين ايشان طيب حاجة تانية قصوا عشان اقول حملة التطعيم نجحت لازم اضعم على اقل 75% من الناس اللي انا راح لهم يعني لو ندرسها بيها بيبطة يعيل عشان اقول الحملة دي نجحة اقل حاجه طبعا كان معين ده اسمه مقبرة تخطير الحملة أقل من خمسة وسبعين عن الشيء أتمنى يقول لك لازم نعمل تخطير الحملة التخطير دي بقى كام؟ أكبر من أو يسوي 75% في من العدد. يعني لو رايح من فيها كم؟ 750% اكتب عند كلمة 75% في المية. ازاي نعمل حملة ناجحة اكتب. يقول لك تو اشييف ايفكتيف بريفنشن انسا ستيبا والبيرسون عشان تعمل منع كويس فتح قصه وقال لك كوت ما هو المكتوب ده اللي انت كتبته ازاي نعمل حمله تطعيم ناجحه اللي جاي خالص كتبت تو اشييف ايفكتيف بريفنشن عشان الحمله تنجح نعمل ايه واحد لازم عمليه التطعيم تبقى مو في على كلمة اورجنايزد بروسيس عارف بتعمله ايه لو مثلا وزاره الصحه بعتت فانطه المدرسه ثلاث ممرضات و2 صيادله و اطباء تسع اشخاص لازم يوزعون نفسهم اثنين يروحوا ابتدى اول و2 تاني يروحوا الثانيه رابع و2 سادس ده على كلمة اول اورجنايزد بروسيس ركز كده لازم اخوفك ينسى اول مستوى صحيه هقول لك ايه؟ الشهر الجاي في تطعيم لشال الاطفال انت عارف تقولي ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل وبيعمل وبيعمل انا نعم ايه؟ تخوّنت ليه؟ عشان تيجي عشان تيجي أعمل دواية صحيه ولازم يكون فيه تعاون من الآباء كو اوبريشن يعني تعاون من الآباء يعني الأطب يجيب الودوي ايه؟ النقطة الثالثة نعمل ماس اميونيزيشن كامبينة حمل التعايي ضخمه برضه حمله تعايي ضخمه اهت دي الاعلان في اي حاجه ممكن انا او مدانه في حياتي حمله التطعيم شرع اطفال ستبدا في يناير القادم سمعت الكلام ده اخليك تشوف في التلفزيون اخليك تقراه على السوشيال ميديا كل انواعها اخليك تسمعه فراتي اخليك تقراه في الجرايد خليك تفتح باب الحمام تقري في وشك بناء على كلمه حمل التعايه ايه؟ طق في الاخر سيح جامد جامد خلي كل الناس ايه؟ طق بص انا كاتب خط الايه؟ ليه؟, ليه ليه ليه بقى حمل التعايه ضخمة تو كومبنسيتيف فيشن كفريدج لمنع عجز التغطيه لمنع عجز التغطيه لمنع عجز التغطيه من لو عملت حمل دعاية مش ضخمة التغطية تبقى اقل من خمسة وسبعين أنا بعمل حمل دعاية ضخمة عشان التغطية تعدل خمسة وسبعين يعني ما ما مش في deficiency في القبر عكس التغطية اخر نقطة نعمل برامج توعية في الأريات طور على كم بروكرام سيرولا الأريات خليك معانا صبر برامج في الارياف زمان كده كان السياطه بينزلوا بلادنا طلعين الباشا بتاعنا لما يحب يجيب سؤال على الحته دي شاف راجل عامل ازاي وانا طلع كله قراءه بص بيعمل ايه سؤال من تل ابي اه والله قارن كافر سافر يكون في الحين يحط السؤال ده لو بصيت في الولد تلاقي الجمل مكتوبين في الولد بس في غير بعض الله الله كده معاها الصبر التاني. والتانية في المربع. التاني واحدة لها علاقه بالعملية والتانية لها علاقه بالأبراد. مش. ايه كمان? الهدف. ايه الهدف? الهدف من حمل الدعاية قلب النصر كده. عشان من هذا عدد على الحلق. اما الثانية تبقى ايه ايه 2% 2% 2% كفرج، عكس التغطيه يعني خلي الـ coverage يعدد صح كده؟ طب احط نقطة بواقع وانت تقولي دي دي على مين طبعا ما راح لو حد قالك انا اطعمت قبل كده كله هطعمك كده اكيد اللي هطعم فيه كل الناس ده